ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أَشَدُّ رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا فِي قرى محصنة أو من وراء جدر بَسهُم بَهُ شدديد تحسَبهم جع وَقُوبهم شَتَّى ذَانكَ ب بأنهم قوَوم ال لا يَاقِنون كََث الذيينَ مِنْ قبلهم قَريبا ذقُو بَا أأَمْرِهمم وَلَهُمْ عذاابٌ أليم.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 يخرجُونَ الرَّسُول وَإياكُْ أن تُؤمنِنوا بالِالله رَبّكُم إنِ كنتُُم خَرجَُم جهااد في سبيلي إن كنتُم خَرجَةُم جهاد في سَبيلي وَبتِغأَمرضات دُصِرونَ إلييهِم بالِالمَوَدَّةِ وَأَن أعلممُ بِمَا أَخْفَييتُم وماَا عَلَتُمْ وَمي يفعلعَهُ مِن كُمْ فَقدَ ضَلسَ وَ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 غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور